ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبطار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 من أقطارها ثم تأتي الفتنة لآتها وما تلبث بها إلا يسيرًا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأذى وكان عهد الله مسئولًا